وضيلة الشيخ عاطية صقر يستحب التهنئة يوم العيدين فهل وردت صيغة للتهنئة في السنة المطهرة جاء في كتاب المواهب اللدنية للقصلاني وشرح الزرقاني أن القمولي في كتابه الجواهر قال لم أرى لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ أبي الحسن المقدسي أن الناس لم يزالوا مختلفين فيه والذي أراه أنه مباح لا سنة ولا بدعة لكن المنذرية ذكر أن البيهقي عقد باب لذلك وساق اخبارا ضعيفة يحتج بمجموعها في جواز ذلك وساق تهنئة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لكعب بن مالك حين تاب الله عليه لتخلفه عن غزوة تبوك وذكر أن الحافظ السيوطي وضع وريقات سماها أصول الأمان بأصول التهاني جاء فيها أن ما الناس من التهنئة بالعيد والعام والشهر والولايات ونحو ذلك له أصل في السنة بناء على هذا أقول لا مانع من هذه التهاني بل قد تكون مندوبة يثاب الإنسان عليها إذا قصد بها إدخال السرور على أخيه المسلم لمشاركته فرحته بهذه المناسبة فقد روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال ادخالك السرور على مؤمن كما ثبت أن النية الطيبة تحول العادة إلى عباده والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والله أعلم